He does. تلفت حول تلف What wow. hope? وقلبي وحيد جريب وأنت السميع المجيب تقبل دعاك تقبل رجالك تقبل دعاك